الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد أيها الأحبة فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا دروس في التوبة تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن فضائل التوبة وذكرنا جملة من هذه الفضائل وكذلك من فضائلها وأسرارها أن الله جل وعلا يحب التوابين يحب التوبة ويحب التوابين فالتوبة عبادة وهي من أحب العبادات إلى الله رب العالمين قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولذلك رب العالمين يبتلي عباده بالذنوب حتى يتوبوا إليه حتى يتوبوا إلى ربهم جل وعلا فلمحبة الله جل وعلا للتوبة قدر سبحانه وتعالى أن يبتلي عبده بالذنب حتى يتوب فيحبه الله جل وعلا حتى يتوب فيحبه الله جل وعلا فهذه من أسرار التوبة كذلك من فضائلها وأسرارها أن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين أن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الله جل وعلا يفرح بعبادة وطاعة كما ورد في فرح الله جل وعلا بتوبة العبد المذنبي إذا تاب من الذنب في الحديث المشهور. عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ فقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أي هذا الرجل أرجع إلى مكاني فرجع. فنام نوما ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. فهذا مثل بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذا العبد كان مع راحلته في فلات من الأرض فنزل منزلا ومعه الراحلة والرحلة عليها الطعام والشراب وضع رأسه ليستريح من عناء السفر ومن وصب الطريق فنام نومة فلما استيقظ من نومته لم يجد الراحلة لم يجد الدابة التي عليها الطعام والشراب ماذا يفعل بحث عنها هنا وهناك حتى أيس منها كما في بعض الروايات أيس من العثور على هذه الراحلة فأيقن بالهلاك وأنه لابد ميت وهالك فلما اشتد عليه العطش واشتد عليه الحر قال أرجو إلى مكاني فنام مرة ثانية فلما استيقظ من هذه النومة الثانية رفع رأسه فإذا الراحلة أمام عينيه فمن شدة الفرح ماذا قال كما في الرواية الأخرى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك اغطى قطعا عظيما حتى من شدة الفرح قال كلمة الكفر هذا يدل على ان هذا الفرح غطى على عقله لم يدري ما يقول ولم يعرف ما يقول بعض الناس اذا اشتد غضبه تكلم بكلام اذا هدأ وذكر بهذا الكلام القبيح الذي قاله قال انا ما اقول هذا الكلام لم اتذكر على العكس، هذا رجل من شدة الفرح قال كلمة الكفر ولم يدري ما قال فغطى الفرح على عقله فلم يعرف ما يخرج من لسانه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح فهكذا ولله المثل الاعلى في الفرح فمن صفات الله رب العالمين الفرح لكن فرح ربنا ليس كفرحنا فالعبد منا مخلوق ضعيف اما الرب فهو خالق قوي فاذا كان الخالق ليس كالمخلوق اذا فرح الخالق ليس كفرح المخلوق فالفرح من صفات البارئ جل وعلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا شدة الفرح الذي يفرحه رب العالمين بالعبد إذا تاب وعاد إلى الله جل وعلا الله يفرح بتوبة التائبين وهذا الفرح أي فرح ربنا من توبة العبد لم يذكر في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فرح رب العالمين كفرحه بتوبة عبده إذا تاب وعاد إليه كما قال الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله ولذلك من أسرار تقدير الذنوب على العباد أن العبد ينال بالتوبة بعد الذنب درجة المحبوبية وهي أن الله يحبه فيصير حبيبا لله فإن الله يحب التوابين يحب التوابين إذن كانوا كانوا مذنبين كانوا مخطئين لكنهم تابوا فلما تابوا واعترفوا بالذنب فحبهم رب العالمين وفي الحديث إن المؤمن خلق مفتنا يعني يفتن بالذنب والله جل وعلا يحب العبد المفتن التواب يذنب لكن لا يصر على المعصية بل يتوب ويعود إلى الله رب العالمين إذا أيها الأحبة من فضائل التوبة ومن أسرارها أن الله جل وعلا يفرح بتوبة التائبين وكذلك أن الله جل وعلا يحب التوبة ويحب التوابين كذلك من فضائل التوبة أن التوبة يحصل بها الذل والانكسار للعزيز الغفار التوبة يحصل بها الذل والانكسار للعزيز الغفار لماذا؟ لأن العبد عندما يذنب يحتاج إلى أن يعفو رب العالمين عن ذنبه أن يعفو عن خطيئته فينكسر لله فينكسر لله حتى يقيل رب العالمين عفته ويغفر خطيئته ويسترى سوءته فينكسر لله ويذل لله رب العالمين هناك إبادات وطاعات يعملها العبد لكن لا تورثه انكسارا ولا ذل أما إذا أغلب وتاب من الذنب والخطيئة فإن هذه التوبة تورثه الذل والانكسار لله رب العالمين وأنا أضرب لك مثلا في حياتنا هذا الرجل الذي يغضب ويتعدى الحدود أو يستفز أو يسوء ظنه فيخطئ في حق أخيه المسلم يقع في ظلمه أو في الاعتداء عليه وأمره مخشوف وحاله عند الناس معلوم ماذا يفعل حتى يخرج من هذا الموقف المحرج الذي وقع فيه يذهب إلى هذا الرجل الذي أخطى في حقه وتردد إليه ويطلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يصبح عنه فلا شك أنه يكون مكسوعا ويكون ذليلا وهو كان في غنى إن لم يقع فيه الظلم والبغي أو السب والشتم هكذا المذنب عندما يخطئ في حق رب العالمين بلقوع في المعصية بلقوع في الخطيئة فيقع في الذنب يفعل الجريعة إنه يذهب منكسرا ذليلا لله رب العالمين حتى يعفو رب العالمين عنه وجاء في أثر إسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا ربي أين أجدك قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ولذلك لو تذكرت ما ذكرناه من قبل لا أدري هنا في المسجد الآخر أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رشدنا إلى أن نكثر من الدعاء في السجود فمانا يقول العبد في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى هو دليل فيناسب ذلك أن يقول سبحان ربي الأعلى في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما الحديث مسجد العبد لربه سجدة إلا زاده الله جل وعلا بها رثعة لماذا قال رثعة عند السجدة لأن السجود ذل لله تواضع لله فوافق الله رب العالمين فالجزاء من جنس العمل فإذا ما انكسر العبد لله وذل لخالقه ومولاه ماذا يكون يعزه الله على الناس؟ يرفعه رب العالمين فوق رؤوس الناس اجمعين. فهمنا من ذلك اننا اذا اردنا العزة والنصرة نثور? لا. ما لا نفعل? نسجد لله. نذل لله. ننكفر لله. فاذا مذلانا لله وانكسرنا لله وطوضانا لله وخضانا لله رب العالمين. فإن الله رب العالمين يرفعنا ويهي لكن لما قل ذلك عند المسلمين فذلهم الله رب العالمين. فلما لم يذلوا لله فذلهم الله. فلما لم يتواضعوا لله رب العالمين صلت الله جل على عليهم المتكبرين. هذا سر لطيف. هذا سر لطيف. ما يعرفه كل الناس ما يعرفه إلا بالعلم وطلاب العلم نعلمه الناس حتى يعلموا أن طريق العزة والرفعة هو الظل لله جل وعلا واضح أيها الحب إذن من فضائل التوبة أن التوبة بعد الذنب انكسار وذل لله رب العالمين وهذا ما يريده الله منا. وهذه حقيقة العبودية لله جل وعلا ولذلك لو تأملت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك من الناس من تستجاب دعوتهم دعوة المغلوم ودعوة المسافر ودعوة الصائم ودعوة الوالد على ولده لو تجد أن الذي يربط بين هذه الأقسام الأعضاء هو الانكسار والذل لله جل وعلا المظلوم منكسر لأنه مظلوم فيدعو بانكسار يدعو بذل فيكون القلب حاضر فيقبل رب العالمين دعابة ويستجيب له المسافر المسافر منكسر لأنه غريب بعيد عن الزوجة والولد بعيد عن الوطن فهو غريب والغريب ذليل والغريب ذليل وهذا مجرب عند من تغرب في البلاد شرقا وغربا فإذا مدى المسافر فالقلب منكسر وهذا مجرب عند كثير من الناس نعرفهم فدعوا رب العالمين بدعوات هي من الغرائب فاستجاب الله جل وعلا لهم في الحال لماذا؟ لأن القلب منكسر كذلك الصائم بعد الجوع والعطش والافتقار والشعور بما يكون عند الفقراء والجريعين فعندما يدعو فإن القلب منكسر فيستجيب رب العالمين في لدعوته وكذلك دعوة الوالد على يده لأن قلب الوالد عنده يكون منكسرا لأنه يرى إساءة الولد إليه وقد أحسن هو إلى ولده فيستجيب رب العالمين لدعوته فهذه كلها من فضائل التوبة كذلك من فضائل التوبة أيها الأحبة ومن أسرارها أن العبد بعد الذنب إذا تار من الذنب بعد الوقوع في الذنب هذا أنفع له وأفضل له من أن يفعل الطاعات ويستكثر من القربات ولا يقع في المعصية هل هذا ممكن الإنسان المذنب إذا كان أفضل من الطاع الذي لم يذنب نعم كيف ذلك لأن هذه الطاع قد تورث العبد عجبا وغرورا يشعر عنه سيد الناس وأفضل الناس ما يفعل ذنوب ما يفعل خطايا أما فلان زنب فلان سرق فلان فعل المعصية فلان يفعل كذا وكذا فأشهر هذا الطاع أن له مزية وأن له منزلة وأن له وجاعة وأنه أفضل عند الله رب العالمين من هؤلاء فيدخل الكبر والغرور والعجب بنفسه والعجب بعمله وطاعته، فيكون هذا سببا في هلاكه سببا في هلاكه أما العبد الآخر إذ أذنب وتار من الذنب فدائما ينظر إلى ذنبه ينظر إلى خطيئته فيكون دائما متواضعا ويكون دائما منكسرا فيكون هذا الذنب سببا في استقامته على الصراط المستقيم. يخشى أن يعود للخطيئة مرة ثانية لأنه يعلم أن الخطية ذل وضيعة ومهانة. فيكون ذنبه هذا سببا في استقامته على الطريق المستقيم. فيكون منكسر دائما فارا إلى الله دل وعلى بعيدا عن طريق الرؤية. والضلال والعياذ بالله ولذا قال بعض السلف إن العبد يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطوعة فيدخل بها النار ما معنى هذا الكلام هذا كلام له سر فيه عكمة بعض الناس قد يسمع هذه عبارة ويقول إذا نفعل الذنوب حتى ندخل الجنة مثل الطاعات حتى ندخل النار لا افهم ماذا يقصدون بهذا ان العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه انقام وانقعد وان مشى ذكر ذنبه فيحدث له انكساء اي هذا الذنب يحدث له انكساء وتوفة واستغفاء وندم فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسنة فلتزال نصب عينيه ان قام وان قعد وان مشى كلما ذكرها اي ذكر الطاعة او رفته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه. يفهم ذلك أن العبد إذا أذنك وتاب من الذنب هذا قد يكون خيرا له فتكون هذه التوضى بعد الذنب سرما في استقامته على الصراط المستقيم وطاعته لله رب العالمين كذلك وردت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلين متآخيان من بني إسرائيل، أحدهما كان مسرفا على نفسه في المعصية والآخر كان مستقيما ومطيعا فكان المستقيم والطائح يقول للمسرف على نفسه ناصحا له اتق الله اتق الله اترك الذنب اترك المعصية فالعاصي يقول خلني وربي اتركني وربي وذكره والعاصي يقول خلني ربي فقال الطائع والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك فقضضهم الله رب العالمين فقال للعاصي أم أنت فادخل الجنة برحمتي وقال للطائع وأنت فادخل النار كيف ذلك ثم قال رب العالمين من الذي يتالا علي الا ارجع لفلان قد غفرت له وابطلت عملك من الذي يتالا علي اي أن يحلف اني لم اغفر لفلان قد غفرت له وابطلت عملك لماذا لان هذا الطائع دخله العجب بنفسه دخله الغرور أما العاسي والمذنب فقد كان منكسرا عل رب العالمين ختم له بالخير وفقر من التوبة والإنابة وهذا سر من أسرار التوبة بعد الذنب أن التوبة تورث للعبد انكسارا وذلا لله رب العالمين وأن العبد يكون بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة فيكون هذا استمررا في نجاته واستقامته على الصراط المستقيم هذه هي ألف جملة من فضائل التوبة وأسرارها نقف إن شاء الله رب العالمين عند هذا المقدار ونكمل في اللقاء المقبل يوم الأربعاء جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين